عمرو بن العاص فاتح مصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمه ورحما وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يرجو من الله عز وجل أن يحقق ذلك على يديه فظل يطلب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأذن له بذلك حتى أذن له ففتحها الله على يديه إلى مصر وواديها أتى عمر ينجيها ويهدم دولة ظلمت وما رفقت بأهليها إلى مصر وواديها أتى ينجيها ويهدم دولة ظلمت وما رفقت بأهليها مضى بالجيش تسبقه أمان ليس يخفيها وإذ برسالة تأتي من الفاروق رأيها. نضاب الجيش تسبقه أمان ليس يخفيها وإذ برسالة تأتي من الفاروق رأيها. ليترك مصر لو كان بعيدا عن أراضيها. ليترك مصر لو كان بعيدا عن أراضيها. ويدخلها إذا كانت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 وظل يتابع السيره فلما صار في امن تنحى يقرأ الخبر وكان الجيش في مصر فاصبح فتحها امرا وقد قويت عزيمته بأن لا يتركا مصرا الى مصر وواديها اتامر ينجينا ويهدم دولة ظلمت وما رفقت باهلينا مصر وواديها ينجيها ويهدم دوله ظلمت وما رفقت باهليها وخلص مصر من روم تهرى وخلص مصر من روم فسادها ظهرة فكم نهبوا وكم أخذوا واعطوا أهلها القهراء لأول مرة شهدوا جزادا تبتغي خيرا لأول مرة شهدوا جزادا تبتغي خيرا ولا ترجو لهم شر وتدفع عنهم الضرر ولا ترجو لهم شر ودتف عنهم الضرر إلى مصر وواديها أتأمر ويهدم دولة ظلمت وما رفقت بأهليها إلى مصر وواديها أتى عمر ينجيها ويهدم دولة ظلمت وما رفقت بأهليها